بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمّل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سَلُّ الْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلاً فَقِيلَ إِنَّا شَيَّةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَضَأُ وَأَقْوَمُ قِيلَ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحَةٌ طَوِيلَةٌ وَذَكُورِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِهِ لا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كفي مهيلا إنا